خدت اكثر من زماني وأنا حبك خدت أكثر من مكاني جو قلبك خدت أكثر من زماني وأنا حبك خدت أكثر من مكاني جو قلبي كل شوك وكل جرح وكل دم كنت أشكيلك وادري انك أجمل من قلم كنت أنزف كل شوك وكل جرح وكل دم كنت أشكيلك وادري انك أجمل من قلم More than a place, near لهم سهتيلي جبيني ودمع عيني وأنت كل اللي يبيني وما يبيني لهم سهتيلي جبيني ودمع عيني وأنت كل اللي يبيني وما يبيني الغريب إنك صبرتي كل هذا الوقت يجمع الغريب انك صبرتي كل هذا الوقت يجمل من صبر وانتظرتي كل هذا الوقت وما سألتي كم مضى من وقت وانتظرتي كل وانت لسا في قلبي جميلة وافترجنا من يقول الفرقة كانت مستحيلة وانت لسا في قلبي جميلة وافترجنا من يقول الفرقة كانت مستحيلة خدت لك حتى اكتر من مكاني جوا قلبك ليه صدقت الاماني ليه صدقت الاماني ليه